قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا يا الرجفين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكف بعض منكم فإنني أعذبه عذبا لا أعذبه أحدا من العالمين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 111. فقد علمته 112. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 113. إنك أنت علام الغيوب 114. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم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 وَإِنْ تُؤْتِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَرُ الصَّادِقِينَ نَصْرُكُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا